بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلمون ان الله هو يقبل التوبه عن عباده ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنَبِّئُكُم فيُنَبِّئُكُم بما كُنتم تعملون.